اخرت عليك يا يسوع من كم سنة وانا سيبك بجري وببعد عنك تنده وهرب منك انا غلطان يا يسوع سيب الدنيا وجايلك وبقول لك ما لك أنا قلبي بيندهلك ارحمني يا يسوع من كام سنة وأنا سيبك بجري وببعد عنك تنده واهرب منك أنا غلطان يا يسوع سايب الدنيا وجايلك وبقول لك ما I'm يا يسوع sorry, I'm sorry, نفسي كل العالم يا نفس العالم تنسي ده يا صوادك بحياة نيرك اتأخرت عليك يا يسوع اه لو كنت عرفتك من ايام ما قابلتك لكن شفتك سبتك ويرجع لك يا يسوع عمري هعيش لشخصك ايوه يا رب انا ملكك قلبي ساجد لك وحدك وبحبك يا يسوع عرفتك من أيام ما بلك لكن شفتك سبتك ورجعلك يا يسوع عمري عايش لشخصك ايوه يا رب ده ملك قلبي ساجد لك وحدك وبحبك يا يسوع In the mirror,